الله ملك الحمد كله ولك الموس كله وبيدك الخير كله وإليك يمجر والأمر كله اللهم تطلع على عبد الأنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملك الأعلى إلى يوم الدين أما بعد أسوالك الله فقراتي في الله لما بيكون في الجيش المصري عايدين يتأكدوا او أي جيش دولي يعني عموما عايدين يتأكدوا أن الأمور على ما يرام الغلوط في السعداد الأسلاح مصبوطة جميع أجهز الجيش مصبوطة بيعملوا حاجة ما إيه؟, ما ايه? ها? تفتيش حرب. يعني ايه تفتيش حرب? يعني فجأة تنزل لجنة عليا تفتيش على كل جندي وكل طائب وكل طبيب تبع الجيل وكل حسن في اي لجنة تبع الجيل تفتيش كأن بكرة فيه حرب هو كامل الاستعداد ولا مش كامل الاستعداد وبتلقى طبعا يعني مليانة بقى ايه? مشاكل بعد كده ومليانة عقوبات بعد كده اللي مش لها في اي لحظة جهزتها. ان شاء الله النهارده بنتقابل النهارده فيش حرب فيش حرب ايه يا خرابي وقوات المركب الامتحان صور طرب في انثى مصر العالم احط الصوره ولا انا احط الصوره القاعده ارفع لك يا ها ها حط البطاطس حط الشيب حط صور طرب محمود حط البيض انت ناوي تكون ولا لا لو تكون احط صوره ها كويس ان شاء الله ستنفى عمر رحمة الدكتور خمس سنين فجن ان شاء الله عمر في مين يا عمر طيب الوقت اللي انت اللي سبحان تعالى تبتيش حرب المواد الكبار طبعا يا كلهم مين اللي مميش في الوقت في الوقت في الوصحة في الوصحة بتاعه كل اخواتنا في الوصحة بتاعه ثم حلت بصحاب كيف انت سيساك انت بذلك المال لا تقول لك مثلا ان منهم من احد او تسمع الامر يعني ايه من وصول الله ولو كان ثمن هجر الاوطان منهجنا التضحيه من اجل الحق والابي رسول الله ولو كان ثمن هجر الاوطان كلمه هجر ايه لو ما جبتش الصوره دي لو ذاكرت المفروض كان جيت يا بيت في آه من اهلك جميل جدا طيب آآ آآ لما اجي لك بقى ذكر الصوره مظاهر, مظاهر حب الله تعالى ها من الصورة شوانا. لحب الله اللي العبد. هتقول لي ايه? اه. اول شاهد ايه? اه? الحنال. الحنال في ايه? الحنال. دول تاني ايه? ايه? ايه? بالله بتعمل الصورة. ايه? ايه? بيكتور رأس بطاوب بك عبدال ذكرية. ثالث حاجة. الوقت. ايه? الذين اعملوا بصرحة ايه? اتاج الله و احملوا بقربها. نتقول هابلي ايه؟ هابلي من لدونك والية ما فيش رب طيب جميل جدا يبا اذا اللي باجي اقول لك الصورة رصة من هي من يجوين الصحر التي لو علمين الناس لا باب تقول له شلطة للجسدان يعني الصورة تقول لك ربنا لما بيجل الصلاحين بيغربهم هاد لي شاهدين هاي قولولي كده امثلة للعطاء هاي قولي جعلني مباركة يا ربو تناشى. يعني ولو انت في شوائد فوق اجده. ها. تقولي واشربي واضطر عيني. شوف انت بتعيش ماشي. ها كمان. ها. يا تكريه اني انا الصورة ترفق مهج الاصر الدنيا والمعصية. فش الاصر الدنيا والاسواع? ها? ها? شواهد التي لو اقلي مهج ناس لا وعفوا من المعصية. ها? لقنا دعنا. بقولك الاصر الدنيا والمعصية. ربنا هيعمل فيك الى احرص ربنا. انت ناس اللي شاب الوقت في اهوة والي تحبل بياصر ربنا. تتوفي يا اخونا بانيا. جميل دنيا واكرا. كمان? وان مذك له من العذاب مبدا بعد كده والناس ما يقول ده دي في الاخره بقى يبقى معناه ان ممكن في الدنيا ان هي في الدنيا ايه يا جماعه طيب جميل جدا طابت السنه دي كلام ده لن اقضي نهائي عن المذكره وعن تسجيل المذاكره يعني يا جماعه اللي هيذاكر مش بس قرا من الكتاب بس اللي هيذاكر بجد اللي هيذاكر اي شكل من الطرق ده هيقرا المذكرات ركزت على قريه طبعا ان انا ايه هيلاني مركز على بابا صعب وقول قال هيلاني الدنيا الصغيره في مش هجيب سؤال مباشر انا مش عن حد انا عايز الفكره يعني انا مش قصدي ان تتحقق انا مش قصدي انك تطلع تتعق.. الامتحان اولا انا مصدق ان القضاء كريم الكلام ده فيكم انت الامتحان انك تتلم في صوتك بصول يا ده القران من الله من كل حاجه واحده كده شوفت بال ده القران فين المنهج فالقران كل حاجه دول تليفون ابو عبدو حتى الشوانج في خط الزكريا ووري خمس وردات هي قول قولي بالانزال كده اسم العقيطه ايه لا يا يا ولا كلام عايز وردات ثلاثه لسه في كتير لا حمد بريه فين يا ولا عايز خلاص and يعني عندما اعادوا مراء بفترة من الزباء كانت حمضة جدا لحد الوقت مطلع هنا الاجابة ساحهم وابطف عنه رحبت ان قلبي بياتوب يعني لشدة المعاجم الفان اللي جاتفون لهم بالعياد يعني ف... طيب اسباب الاستفاق الصورة تتحدث عن اسباب الاستفاق الله وانها ليست واحد من فقط انما هناك كنت خلاص انا نقول لها كده او ربنا اختار ده ففي اسباب استنكر الاتفاق مع بيتزا استنكروا الموضوع ده بقى فحصل لي هنا هو خالص مين اللي انت ايه هنا انه كان تطبيقا نبيئ لكلمه نبيان بعد الصدقيه مثلت على هذه بقى ايه يبقى التكوين هو الاصلي والتصنيف كل واحد له وعيه طيب ايه تاني ممكن يجي ها جميل جدا والله كمان لا ما الله انتوا فاكرين ان في حاجه او ثاني ايه يا جماعه ثاني ايه ثاني ايه بتقول روح في صدقك عبد الله ايه ده كانيه يعني انا ممكن اجيبها لك, لك من ثلاثه اقول لك لاعجاز القران في السياق والقصص فلا يوجد لفظ في القران وهو انك ذكرت روحك عبد الله لو شلنا عبد هتلقى ذكر رحمة ربكة ايه? زكريه المعنى هي اختلتها لا هي اختلتها اختلتها ذكر رحمة ربكة زكريه لو انت قررتك يا سيطة حدثني دي اعجاب اكبر لا طب كلمة عبدة زيادة ولا لها دلالة لها دلالة ابدا لإطلاق ضداد الله في رؤوس للدناس ايه دلالتك لكلمة عبدة؟ هذه كلمة زكريه ان زواب الرحمة ليس سبب ايه؟ مذاك بمذاك التعديلات في هذا انا بفتح عينك على قضيه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ ال بتاع جيل طيب دلل بالدستور ان قوه العباده وقوه الجهد لاصلاح الفرد ليس من, من الدروشه في زمن التطورات الكبيره الان كثير بيقف على ها البنت والفيسبوك والسوشيال ميديا يقول لك ان اللي بيتكلموا في العباده يبقى المذيات الامبيات للدعوة رقم الواقع والرهيب الذي عاشوا فيه معناها ان شغل الدعوة والكلام عن الجنة والنار في هذا الوصف المشتروشة ولا حاجة. كلام ده بطير. كلام ده ملهجهم. شكرا نقول لكم اللي هيذكر تكتير ماريا هيذكر من احنا نعبرها انا. من انا فضل ليس فيه جمع. ولا يعني يعني هو هو كل مسحك ولا انا اكيد يعني أتفهم انا طيب دلل لي الصوره انت ليس من ليس بالتاكيد في الوصول للتمثيل لازم تستعجل لا حسب ما ادري لا هو انا ما جبتليش ادله لا انا, لأ لا. أدلة أنا عايز دليل كده اهو فاهمه ايه طب ايه انت تكلمني باللهوك دليل داي الشهد ان ايه ده الوقت انت لنت هتجلك عن طرق وانت ربيه وينبر ويتعلم علم الشرعي ينهب يا ده اوفاك بيقولوا انا بانوشة كده يا طلبالكو يا راخد انتو لسا بيكونوا لده في العلم الشرعي وهيدا كيف توقع صيدة في التربية يا عم تربية تتحرك. والوصف يعمل الدنيا تتحرك. ما حدش عارف يوم حاجز. ليه? لان ما فيش رجال. خاصوناية رضي الله عليها. لما وعنت في فرجها. وقلت انه لم يبردش ليه. وحضر المستطرطون. يوم قد الرضي. عليك فتحنا مليك في رجال. يبا الوقت يحضروا من هناك فيها. ان على الوقت كده اقف الشرع والبركالة. اقلل اجهات الى فرصية. من اللي هي بها ومن اللي هي بها يعني اخواننا هالغاية بالغاية بالغاية بالغاية مش اكتبت هي مش قضية انكار من ولا ولكن قضية اللي فيه سلم اللي مش الا يقولك انا عايز ان اطلق اضطر قلق حبيبي انا خلق حضارة ومكاف لداني ومكافي اعلادي فكسر يا بجاني انا هعمل كل عشان النيه يبقى بطي يا عامل هو لدي بيطلع السلم خلقك بخلقك Or is it a good hit في الس ajud ذكر~? zaczy dopo Sameishi يعني الصوري dipenganة على م student ذكر في حق ذكر الحق يدذي Canada's law ذكر الحق فيا صلا يا controlled و conditions و сказать هاجع اقولي أكده Welm-ywhat rated a norm What love mean هو معنى الخب و قادرядنا ما بين his death هو النachi إنما الحق الحكم المقطقة الذي دان Wood with Allah هو يعني انهم يعني اقول يليم يريد شمال شمال طب مش موضع واحد بسبب عينه وحكمته متأكين ربنا ليه في الولوج يقول الناس يبيني مني وليم شمال شمال صار يبقى القضية مش قضية تاكمل دي كمس الكرسي حشي انت نفسك يبقى قضية الحف وذكر الحف هنا يعني ما معناه طب واضطنا الحف مع ايه ايه العمل الصالح اللي بضل معك هاي لا ايه العمل اللي بتمبخذ الحف أيها خذ الكتابي من رسول القرآن إذا هاجه أقول لك دانل من الصورة على اثميك رسولة القرآن وهقولك انت ماضي رسولة القرآن للصورة هدولي خذ الكتابة بالقوة على اصل ايه وآسيني حتى يبدي معنى لودي مستاني ولا مستاني تستهل جدا بعد كلمة خذ الكتابة بايه بقوة يعني هو تعب كل حاجة وقته والسليح بعد كده كل حاجة تعب مع القرآن مع كاس سنة كل حاجة, حاجة. يجب لي ايه؟ يحيى طبية يجب لي ايه؟ نوريا واللسلة معظم 13 ها يعني على موضة الأخوة يعني يعني على الأعداد هدون يجب لي ايه؟ عيفة بالمهدو بيتكلم طيب طيب طيب ممكن اجيبنا السؤال ممكن اجيبنا السؤال ممكن اجيبنا السؤال اصطر ثلاث ملابح للجهاد الديني لذكارية عليها سيدة ذكارية كانت خططة هو ان يوضع احنا جروشة. منها في كده لو يا عم هوبرت خلاص ولا في خطه للاصلاح المفروض ان الجول ده كنا بنخطط غير الصح المفروض ان شغل الدعوه مثلا الميدانيه في الشوارع بنخطط صح المفروض ان سربيه واطفاء وبنحكم وادب في ابو بكر شعاع مش الخطه اللي بتصح المفروض ان سربيه الاطفال اللاعبين ورا في الورقه اللي ورا دي لازم الخطه تطلع بالنساء لازم قول ان عمل يبقى اكيد التفسير يبقى ايه ده ايه خطه الاصلاح اللي قايله يا كريم اذكر ثلاث حاجات من ملامح كلامه الجاهل في ده وليك احنا بنفعل يبقى تبقى الخطه دي خطه يبقى ما يبقى ما ذكر يبقى يبقى تغيير الامر يبقى خالص على قوم روح او حليما فتحوا في في دعوه الامر والتربيه الامر لكن هجوم الجمهوريه رب مش قادر يرد الخبطه و6 حتى يوليو يبقى زي ما بحكي بالتربيه الصفه لازم يبقى الناس الناس في خطاب عام للدعاه يربوا الناس ويتربيه الناس بكل قوه يبقى بدل ما انت الثاني من ملهج في الترهيب وخطه الترهيب عدد تاريخي يا رسول يؤذن ايه ده دي وقفه ثانيه بس كده ماشي بس برضو ما هي العلم الشرعي اللي ممكن تطلب منا الاجتهاد بالعلم من مصادرهم قال يا يعني العلماء العاملين الذين ورثوا علم سيدنا صلى الله عليه وسلم يبقى اللي بيتفقهوا في العلم كويس انا ممكن احكم شهاده الصوره بقول لكم بصنك بصنك بصنك بصنك الصورة اهل العلم بالويل الشديد وذكرت انه لا من الرصوع اليهم والصدور عن رؤيتهم وعدم الحركه في الواقع الا تحت رؤيتهم ومصورتهم كالمرسو المثل الاول يا بنت الشيخ النبي انت قربت قوي ما لم ياتيك هي انا عندي سأكون بس اينين ماذا رضي من الله؟ منها لي احفوه؟ قالك يعنيه علي احفوه؟ قالك اوه ان احفوه انه هو كلمات من جمس انا اخوان انا في الراقبات قالك انا انا فهمان يعني ايه قاله? قالك اي العلماء الذين ورثوا علمه بس يا جماعة الله مش عمل بس وعملوا بها هذا الحلم فصابوا يعني معناها لي لا كنت ان ترضى على سحفة ارض للعلماء العاملين. اه طب جميل ولا كنت ان تتبقي وقت وقت وقت تلاقي قاتك لابد ان تسيروا ورا تقصد الانسان اللي هيجيبه لو يا يا هو هو هو جميل بس هو ضايع في ازريس يعني كان عنده العلم بالجوا وخصوصا جدا فده ممكن ده على ماله كله لا مش فإن انا سؤال ايه؟ عني السؤال انا عايز مقامة علمات في الصورة مش مقالوك في الصورة بكل منهج منهج بقول يا جماعة بس تفاوصان مش بس تفاوصان تقول انا بقى اصمع القصد بقى يعني هيعمل في نفس حاجة اعمل في حاجة اقول له يابني يا بقول لك فعلا اذياء هذا لا لا اصل الواقع ان شاء الله انت بتقول ان الابيع مش فاهمت الاصلاح التدير يعني المصيغة اه <مش> <عموش مش> <بس مش> انا مستني كده 12 دقيقه انا انا <عايز> <مش> ماشي لا, لا يا اخت انسى بنت ابويا مالها النهارده تطرطك الايام وسيده مريم اياد ابن عيط قال لك ده ما كان متفقونا انتوا بتعملوا ايه تصالحينا بس بالقدير الطبق اللي انت انت انك تكسبي اولادك وتذنب نفسك تسمعه لباقي وقت نفسك راضك بيشيل الله يستر بالهم اللي بيحارب التراب وبيحاول هما سخر الله يبقى الفكره ولا نص باليوم في الخير لا واحده عليهم يبقى يا اسه ايه هل انتكاس من العلماء ولا اعتكاس العلماء ولا استخار في العلماء وابياع اسماء العلماء حد بيتقدر بكلمتين او بكيفه او تركه اي حاجه واضح طيب يبقى احنا كان السؤال يبقى السؤال ولو انا كتبت فقهاء الاعتبار في العلماء دي يعني ما اناش عايزك تجيب جديد السؤال الصعب. صعب صعب انك تتمع الزلتاني و تلقش و تجربة السؤال له جلت ان شاء الله اتلقوا يعني موضوع مفجر يعني السؤال صعب الحاجات التعبنة هو الهاتف الهاتف مالسؤال ذلك ان شاء الله سارجة طيح احنا قولنا خطة السغيرة عن السيدان الذكري ايه قولنا التعصب على التربية الخطة والتربية العامة والانتشاف حول العلماء اتفاكتهم محول العلماء ثلاث مجال حد بزا منهج زكالية تغيير. يعني لو كانت موجودة هنقول له يا نبي الله انت تريد الاصلاح. الاصلاح. يا نبي الله ما اليهات الاصلاح عندك. والنحن لنعمل اصلاح مما ما تخص فيه اليهات. ايه اليه؟ عشان نتطاعك الواسي. عشان في منهجنا. ايه تاني? الله عليك. خلونا نتقلل ويقعد على المنضره يقعد يتكلم للناس وما يروحش البيت يطمن يقول ليه ويجبل العذر مفيش حاجه اتفلت تعملي يا عم المساعده تدخل بيتك صوت هوب على تدخل بيتك في جازك يا يبقى العمال هم بيصطادوا قلوبهم عشان الطريق النقطه الخامسه ها ان تتبعوا خاطر عشيرتكم من امك ليه مذهب قلل على انك داعيا ناجح ليس هو <تصفيق> الذي يعظ وللخط الصدقين الفغير. حرق ايو ناس بالعمل صالح. طيب يا ليس اه ايه كمان? ويالكم من غال يعقوب. ناس ومهد اللي بيقول لي الكلمة لا يأخو طبع شباب. ويالكم من آل يعقوب يالي فني يأخو دعيني. بس مش هكفلوا علي انا. ويالكم من آل يعقوب. مني ومن غيري. مش هكفلوا علي. عشان ما يصعش زي صبر فقط جماعات مطعب. لا, لا لا الا جماعات. ولا يرق الا فيوخا ولا يرق الا من حك الله يا رب يا رب اللي ضيع الوقت هفطر فانا ربك ربيبه تكانه عشان ينقصه ويرج من ان يحط اسمي الايه الامور الانفتاح الفارسي عدم غلطه باللهجه اقول لك حاجه زي دي الطلبه قال لك طيب يعني انا الحرب في القران تعكاز الحرب في القران ده انت قاعد في خوف وليس في التطبق. اقول لك اني سوشيال من العرض ايه ايه فايده بتخص للهرب لو كان بيرون اني خرجت من العرض كان زمانك ايه بجد بجد انا عارف كل حيوة حيوة. إيه حاجه وتخيل اني اني سوشيال ايه مين العرض دي حاجه انت طبعا عارف مهزم مهزم. طيب و خرج على فقرش مثلا الى قومه. فقرش على. ايه على الانتفاد ايه? يعني العلوب. ان اللي بيخرج من العبادة للدعوة بنا انسان عالي. واني لابد ان الدعية يبقى عالي. ما يفعش اجيلك يا حبيبي ولا لليه عبادة ولا عند علم. هل ايه? زي ما قد هو ديك الزاد بما ده الأعجاز ايه؟ طيب هقولك من ظن أرواح الأعجاز من ظن أرواح الأعجاز الأعجاز الفلاش في القرآن اذكر من فرق ما بين اشتعل رأس شيئا واشتعل شيئا انت من ان ربنا يقول اشتعل رأس شيئا وكان ربنا يقول واشتعل شيئا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 طب دول الارضى وان كل الناس كلها بتقول هي اللي اشتعلت نار الرب معناها ايه الشرب من هنا وهنا بس ان ده اشتعل نار الرب معناه انشعل وخضر وخضر في لقيته ولا صارب شارف شاربه ولا شارب حاكبه الا واشتعل فيها ايه الشيء بماك نفسك بما لاجسد بنادي يقول لك سلم لي هات لي دموك بسرعه بتاكات البلاد هات لي دموك بسرعه اجاز يقولنا ايه? الغفاظ من ايه? السرهات اللي قولنا تنسخورة علي احجاز التأثير والتأثير. حد ايه انا هو علي هاية. البدء بين هو علي هاية وهو هاية لون هو صعب. طب على الاسابة ايه? هو صعب ولكن على ربنا سأل هو علي علي انا بات. حد ستاني يا انما لو هو عليا وهين على مستاني. انما في حاجات ما لهاش اسمال. ايبقى تقديم الحق الغر هنا. ايبقى تقديم على هنا. افاد ايه وعليا. افاد ايه. افاد ايه. ايه. افاد ايه. افاد ايه. افاد وليست من العموم الغربية الحديثة. دلل من الصور على هذا التحصيط من سنن الانبياء. ها? هجيب لي مين? حطول. لان فكرية. لان فكرية. لان فكرية عندهم خطوطين قلب. خطة قولة ايه? ها? واني شفت الموالية من ورائي في ما يموت. وده اجبها لك. هقول لك الداعية الناجأ ليس الذي يهتم بشرائته وكتبه فقط وإنما الذي يفكر كيف يستمر الدين بعد موثب مش بكل عظيمه الشريطه يستمع ذاته ولكن الذي يفكر يا هاتون مقالي ايه واني شفته تقول ايه من ورائه على مبوت من لايش ايه خايف على دين ربنا طيب ان خطة ثانية خطته ايه بسنبينك يحجب تسمي بلدونك ايه وليه يعني تقول ايه يخطب وشعر رب ايه دا بيخطب دا بيقول له تفكر فيته من وقتك واخد بالك يبقى إيه, إيه, ايه دي حاج لك برضو السؤال طبعا كده يعني وليه يعني اذا غيرك خلاص يقول له هجيب لك برضو السؤال اقول لك من انواع الاعجاز القراني الاعجاز الطبي الاعجاز الطب في سوره ثلاثه ليالي سويه وتذكر في سوره علمر ثلاثه ايه ايام من ليله ليلت ليالي في مريم وايام بلا موت ليهو زين قول ايه ده هو كان عايز يقول بالمعلوم فليله لا انا <تصفيق> بتكلم على على الليل انا بتكلم ليه ذكر الليل قال على الارض واليوم في الليل في مريم واليوم في يا معنى دخلت الثاني في موضوع الصور الشمولية. مريم صورة بتكلم عن المحارية. في بالمحارات. مريم في المحارات. صورة بتكلم عن العبادة. فالليل اوفق لمعنى العبادة. الان الليل ده الخلوة. وصورة مريم بتكلم عن الخلوة وطرفنه ناجية. انما قال عن بيك الليل يبقى ليه ليه لان مريم سنتحدث عن رمضان الليل وقال احمد تحدث عن رمضان المره طيب تعجاز اسم الصور من انواع اجزاء ما في اي اشاره اسماؤها هتقول مش فيها ما فيش جميل انت بتصوروا دي في ربع السنه ملف لا لا انما انما كانت المراه اللي انبيها انبياء وضرات في هذا التنظر. يعني معناه المرأة دي معيش حاجة مليلة. فالجوز تنباطي بجوز بها. بالتنبيه الكريم. طيب لأ مجا اقول لك اعجابي ترابط بين الآيات. كل لها قبلها قبلها آية لها علاقة وما قبلها وما قبلها. ايه علاقة قول الله ويزيد الله الذين احددوا هدى? بقول الله كل من كان في الضلالة فاليام بالله ورحمة الله. ماشي يعني عجل الضيور ان ربنا لا اتكلم عنه يقوله ايه الفوليقين خير المطالة احتلوا نذية احتلوا اجازات رئية من اللي اشك من اللي ركب عرضيها من اللي معاك اتبقوا اه بالتالي معايا وضيف بكذا مين اللي صحبته وراحلني في القومه والوسط الاجتماعي والمظالم حتنوي... في ضربت شعر ايه بضرب لك ضرب لك بقى هو يدي مبالغه لسنه وهقول لك ايه جرب على حضاره اي التوازن النفسي اي توازن نفسي انا لما حد عنده دنيا وانا ربنا اتدي فيه ايه مفيدين عادي كنا يقدي على قطب الله في الامراء انه الا الاحتاج المنتزل الذي نقفه من اجل العلم والايمان انما يرى منذاته في التولية وفي التولية طيب كيف يلدان من منهجنا منهجنا الاهتمان بالأسرة ولنسى سنركض المنتزل على التعوى حالي كنتينه بينما يطلب أسراته وبيته حدود دعوة وتربيه ده ايه موتاك لدي بس وكان هاي مروك اه كمان اه وقفنا اروا من رحمتنا بصار مبلي من لدونك ولي يا ابن ايه كمان يا ابن ايه ايه يبقى كل ده الان ترامب ايه كان لكم بسجوع قولك طيب دامين كده ايه تاني مجيلي من ضمن الاعجاز القرآني اعجاز طهاب الصورة فكل صوره لها علاقه بموضوعها الصوره اللي قبلها والصوره اللي بعدها ما علاقه منيا بصوره دي التفاصيل بتاعتها بتوضحها بشكل ما عن الحركة ولا العباده؟ عن الحركه والصلاه بلا قد الساعه عشان صوره الكلب حركه فين فرق كانت عامين لازم قصد العبادات هي الرشاقه القويمه للحصا يبقى رزاد. واصلوا الحركة دول الصلاحات الهدى هاته ايه ايه يبقى بعد الصلاح بتاعه ايه حركة جانسة طيب في برضو شئتة سئلة تانية كيف هي عاية الصلاحة انا ممكن اقولك تسكر معنا بسا فتهمنا احنا اقولك كم معنا في الجب دينا صارتنا بينا قولك هلات قولك الاسلام لله والتحدي والتطفى في الله انتباع بساك ما اتركه هو ان انا مستحك طيب جميل جدا اتمنظني انواع اعجاز ده اعجاز ترابط اول الصوره بالاخره فكل سوره في قران فجد ترابطا بين كل الايات يعني انا قلت لك اعجاز الصوره بالابدا واللا واعجاز الايه بالابدا واللا واعجاز اول الصوره واخر الصوره تعالى تقول سورة الفاتحة اولها انبار الرحمات على اوكار الله واخرها ان شاء الله الرحمن وده برضه ده الرحمات على اولى الله بس رب دي اخرها بقى قبل تحفظ منهم من الاخر لو كنت مره جدا يبقى اولى ان المبارد على اوليائه واخرها قطعه الرحمه واهلاله يبقى ايه دي مربوطه على طيب انا قلت لك محتاج اقضله بكلمه زكريا فين عليك الكليه ممكن في التسميع بقى اقول لك قطعه ايه قال كذلك قاله مكرين اكمل النهايه واصل بابه قبلها او اكمل الايه واصل الهاء بكيف بعد اقول لك كلمه بن نادى ربنا نادى ربنا الخفي 1 2 مين سبتك من عليم ايه السبب انك عليمك انا خفي لما بيصل التسجيل ثاني افتكر صوتك اوقف طيب جميل كده ممكن ارجع في الاخر اقول لك ليه ربنا قال ايه نفرق بالدعو داها ايه معنى الجودادات لما كل قلبه طيب ممكن اقول لك رب ايه بني الحز <تصفيق> الاعجاز ميه نافيش يا رب نقص في الحرف النباش اغرى بقى اغرى تبقى اغرى في البتاع لما دا اعجاز الحز ايه اعجاز الزيادة دا اعجاز الحز ثلاث نافيش حاجة هيديه الزيادة ولا نواقص عن الوزن وعن الكثير نافيش عن السطر الكثير ايه مختصر أو مفيش يعني يا جماعة والكلام هيجي وضح جدا عشان ما حسنش يقول المعلومات هيجل السؤال ده روص درجة انا عايز الكلمة السؤال ده اطلب درجاتها انا عايز ستلك كلمات وقال بدي جدا معنا في اذن الله ان شاء الله ربنا اعزر يا قلت لكم اه اه اه اه دلل اذا ان انا ممكن اجدل تصفف معنا ولا كتن يبنى معنى دلل ان اطبك الدعوة الى الله اطبك ان شاء الله من اسباب الحرمان اللي جابت الضعان لأ أبو ملا عشاء أولا أكون بالعادة هم بيش شقية لما انا ممكن اقول يا ربا ولا يسمع علي يا ليه؟ لان انا تاني ممكن وممكرون ومن الشقال الدين لما من اسباب الحرمان اللي جابت الضعان وكانت اذكر الى الله لما ايه؟, إيه ايه ايه طيب ايه ممكن اقولك اشتعبه في قصة شيئا ايه ده ممكن ان تشتعبه نار حرقه عن فهاب العمر والرد في العنادة ان هو عائب الف عمر في عمر الطرمس ممكن يعني ايه, ايه وان رحفه مني يعني ايه العمر هل تلمع لفتح؟ يعني ممكن اقولك ايه كلمة دي طيب جميل كده ايه, ايه ايه ايه ممكن اترجم برضو بطريب كده عن السعادة ان الصورة تحدثت عن اسبات ذا في الاقتقال مش بتكلم طبع عن الاقتقال البعض يعني الاقتقال شيني يعني همتش في المترج معي انا متكلم عن الاقتقال بيس اومت 요런 احساب kissed الي هو بيتكاروج聯ργي في برشل الي هو الاقتقال التفاعول ايه يعني ايه انا متكلم عن ذا اقولنك ان الصورة التوالك ايه آآ آآ مع من الاقتقال والنجال من الحدم والرص ايه الحاجات اللي في الصورة تنديك من هذه ايه هدول ايه هدول. ممكن اسألك سؤال مرضو جميل جدا حلالة من الوضن ايه فرق الحلالة من, من يعني الام عندها حلال وعندها رحمة ايه فرق لو قمتها في مبا ممكن عبدو طبامات خطبط قلبات سؤوس ترحبو طبا باقي طب كان فيه يعني لو بتتف ايه السته دقيقه ممكن اقول لك وسلامه عليا مولى وهو ممدوتنا بالصحه حملت الايه ثلاث اختصاء اقعد ثلاث اختصاء يوم قلت اللي هي دي في تتم على يا في بن الحياه ويوم يجري في تتم على احد الصب ويوم على الحياه سته النهارده هو الصيام واقول لك بقى علمنا الرسول دعاء يجمع هذا كله في كلمه واحده الموضوع ايه بقى ايه قل يا رب ايوه ايوه اللهم عندك السلام و منك السلام ومنك السلام طيب وقلنا قضية التفاق والاشتراك وقلنا قضية اعجاز الحروب خلاص كلامنا كله بقى واضح ومعناها واضح قلوا من اثناء وقلنا قضية الحسى دي كلها طيب خلاص اسباب اللي جاء من في عقص من أفضل عصور الاجتماعات في تريح المشاريع سوف المنزل ذا كانت في الدنيا يعطي كلها والعصر كلها الأرضية مشتعلة يعني فأسباب النجال عشان كانت عندنا مجموعات المروسة لأنه كان جاي في قطعة دهولة في الأحداث الرهيمة لما كانوا بيحاربوا بعض المؤسفين للصحوة الإسلامية في الاجتماعات والأزمعات فالغرض قال لك إذا انت مرة قد نعملوك إيه قال لك تسمعوا له أحداث أكبر منهم منهم هي جدا قال الناس بتحبه بعد قصة شيئا لانك ايه? لا دا... ليه? ده ايه? هيعمل ايه? احداث مهولة محرقة والمعية. فلما يجي نبي قصة احداث زائرين ويوفي الناس ببطولته وقواته في الحق وكلمة الحق واجه هذه التحوية ويأخذ الناس. الا قضية الجنة والارس ووقتي ما حدش يفكر فيه من اقتل. انا بطلق المشاكل. ده شخصات جبا. ده بقى فارس بيع في اكثر عصره بالذات انتبه بقى ايه السبب ان انا واحد لا ماشي يعني ماشي. انا عايش بشره وما تقول لي انا, أنا بعت من دول العفله الكوره بتعلى فوق الايه شفهي حسه من باب من الشقاق والاكتئاب الدعوة الدعوة الموجة الكلب ترعي يعني ايه عاكد لكم مش هكتبس لكم على اصول من انكم في ده مش همساكن اصداد المظهور طيب الحاجة التالية سنة ده تحتها انا في اللي في النقطة ده مثلا ايه كولي ورشادي وقرأ انا بسبب ايه العبالة العبالة طيب الحاجة ولم اكن بدعائك رب الشقيه بدل ايه الدعاء اجيب لكم اسئله قراءات ولا بلاش تجيب لكم اسئله قراءات ليه ثاني لو جبتوا سؤال في قراءات وصلوا لو جبت وبركز لكم من الوقت اهو هقول لك من وكان اعجاز القران اعجاز القران وان كل قراءه موقف جديد واضافه يا صوت وبني الصوت تفاصيل يا امانه طب خلاص يا الصوت تفاصيل ايه ايه بين الكلته هو اللي كان في خطط يا اخي انت ان ماما مش بس بس المجري ده بتنزل من خطط يبقى ليه بنبني الوطن وبنهمل عليها من كل شيء في البيت بنعمله طيب وعاجات كل قلناها جامد مش عارفه بقى كل المفكرات انتم بقى ايه على ده ايه على ده يعني بنضمن من هكنه المكاهده الفرديه حتى الموقف المكاهده في العباده والصلاح حتى الموقف ده اللي في الاسرها في شاهد النص ده ده شاهد من قصته تعيد ويقول عليه عليه قول قول تاني ورايح و نا بيش حاجة اسمال لك انت تتقبل في لتاني تطور بالعلم وانا اصلاح قلبك وبعاكه ما اتجح احضر الظروف. انا نتشي انا اتعملت الثلية تشيخ خلاصة ده انا كنت رايز اصلا في الجامعة. انا نتش مدهول في الضعمة والحركة. لا يا حميلة تتطعنا لأكي لنفس حياة. ايه بواصولي بالطباكي وفكاة. ماذا امت حاجة ماذا امت حاجة طيب سأنا بتجيب ليه حاجة سايا اصلاحي على ط سترد من غارب لبداء ايه آآ آآ يعني طلوب كده ودباقكم تماع الايزاد المترفض في التفسير ممكن تلاوكش خلافات من الأسوار يعني مثلا ايه ابن الكافير يقولك مثلا ايه جلت عن دفلة يقولك ان النفلة كانت لا فيش خلافة مرتفلة تلين تفسير ثاني يقولك انت لا فكت ليتة يا كافير ما عاصفة مموش راع تلاقي كلام زي ده يمسعيش التفسير فريقه بس في تنوع خالص واخد بركه 300 من الصفه يعني خلي عقليتك برضه اللي هيحب ان كلنا نتوسع عشان كل خطيوسه اكثر باذن طيب اه خلاص كده ممكن اجيب لك برضه السؤال بس يعني ايه ايه حاجه بسيطه او موجي كل الناس هات الايه اللي تقولها كل الناس انك انت العبد الوحيد جل وإنما كل شيء يحضر وكل شيء يطار على, على تفتيب الله وكل شيء يحضر لله وأنا الكون عندهم هو الأمراء اللي بطلق تقصده وطفل قصده اشنا بقول تفليش يا جماعة تفليش حرب يا انت تتجلب ولا رجلك دي لك ولا مو الدك ادم الدك ده برضه دي لك لا قاعده متمرسه وما بتشتمش مين بيتكلم على دي ممكن يكون عندها مرض وابدا بخف والله بحظ قصيره على فريده ما بننتبه لها حظه قصيره على فريده يعني فدي طيب ممكن اقول لك ده ما لم يا الله ما لم ان الله فلف في خطواته دي اول مسيك ان اوريلك يتولى كمير. وليس ان سجد ربي وليس ان تحضر ضرور وليس ان تجاهل فا اول شيء ان يتولى لك الله. خلاص دعا في شوطح من كده. سأولي من ذلك. وليس يا قبل يا رسولي وقبل ما اعلمه وقبل ما يروح لا لي اعفوك. كل تتولى سربيته يا رب. تتولى عمره يا رب. خير يعني ايه ايه مبدأ الابتمرار مبدأ عظيم. لا اي نجام جاوي بيوني بالاستمراض ده اللي انا عايز علمك على الاستمراض بك هميه مقا اذا كنت حبيلي مش تجي تحضر لده من مردين جلاتة وتقول لنا لا يا حبيلي لأتصور مردك إلا اللي... إلا أن تموت انت عددتك تصوره وتضع تحضره إلا أن تموت تنزل ليش جاولي تجي ونقول لنا نزلته كيف مش قدرت فوق على رصم التوجه والمتوجه لسه إلا أن تموت شكال الجير مردك بسه ما تجيب ليس حقا وعلى هذا العالم الله ت تدلل على انه باستمرار في الدعوة يمكن ان تحجح دعوة فيه. ما ماشي. ما دون ضحية يعني يعني يعني ماشي. هدى معه. بل ستبقوا العبادة مش الدعوة. يا قابت مع من اول الذكرى وعارف ان في ناس بتتشفنا وقاعده في النص عارفه كل حاجه وبس اه فكانت عندهم كده يعني ايه هم عارفين بيصلوا العبله كده بتتشفنا كده وعارف مش عارف حاجه في كده او فين التشتيت ده بعد كده عمر الايه قاعد بص يتفرج على الوضع والفكر وعارف كده وعارف ان اللقطات اللي داخلوا فلوس يعني لو جاب دي قرصه اللقطات اتكلموا كان كلنا في ده علامة جديدة وعلامة للطبع للشعبين اللي كانوا مرحوش هضر هنا اني فيه لازل تتلع عارف انتعاكبت اصول ان شاء الله لقدر لك هم تكلمتون بألحال دعوية يعني انا مطرع الحال يعني ايوكي طاير والله يا جماعة ان الناس فضلت تنبول ان الناس ذاكنا في جد وعمل الحال دعوكي تتلعوا جد صلوا من التلاء فان شاء الله منافسكم مع جاكبة ان شاء الله بإذن الله منافسكم كبيرة هتمنى ان كلكم تدخلوا فرصة والله يا ابني حتى لو مكتبه ان انت حفظت ونخذت لك <تصفيق> الحفظات ده ايه? وبقى ديه فورة الصدرة وفينا كده كنت فاهم الكهربة انت لو ما قررتك اذا المحاضر والله ابنا هادر ايه? بيت فاهم؟ بقيت فاهم؟ بيت فاهم؟ فاهم! واللي يتكلم بحظة نتفع نيه؟ يا ابني احنا لينا ماذا استعرفك احنا تتكرر اقولها؟ واقولك ماذا لكن انه لا جهاد لله ورا من الا الرمات قال لك طب فين العلامات دي يجي لك في جوزك اول حاجه كلمه العلامات مش معلقه في نفسك بدايتك انا فرضك الرمات ده الام اللي ما شاء الله بيعمل قد الرمات فبتكلم في ايه ده حاجه ان حبيبك انما يتغير طور الجهاز فتقعد كثير مش اقول كل العلامات كانت في في الصف الاول يبقى تستعني اهلكك تديت في العاده بس ولا كل حاجه فتبعدني انا في كده تديت في في الحمام والوصفه سفر الحلو اللي فاته الوضوء والطهره وصفر الاكل والخبيث بس ولا كل هو ولا ما فيزياء وكيمياء لا انت عارف الحلال والحرام يعني مش هقول ان العالم هيقول لك كده وكده بس هيقول لك الحلال وايه الحرام هيقول يقول <تصفيق> لك الحلام والحلام كيف اجباء إيه؟, ايه سؤال بأيام ده ولكنكم كل محاضرة سؤال بإذن الله سبحانه وتعالى المذكرات هتتوضع عليكم في الورش ان شاء الله بإذن الله وعلى قبر الربودية وكل طور من بعض الله وطور من الله ان شاء الله طبعنا كنتم ان شاء الله إيه إيه خلاص يبقى كنا احنا خلصنا ان شاء الله بقضي هلأ في نهاية الإطلاق وهي اجباني في الله خرمنا نصول الله يكون العبادة جنوب ح وان من خير عبادة عمره هو أكبر يقرس وان الأنبياء دعم العرب بيان تفضلوا في العبادة قضية العمر يا جماعة أنا لا قلت ان واحد منكم يقول ان أنا يعني يعني انت كنا بيقول ان انت كنا بيقول عمره يعني العمره تطول العمره تطول فمينفعش ان انت يعني ابناء عام العمره تنع على الدم على التطير ويجي من الاخوة الواحد مهتم اللي هو ما يسرطه ويسبره حبيب ايه المشكلة؟ هيبقى صغيره انت ممكن تعمل قطعيه اللي عايز يتفرج بيتفرج اللي عايز يقاتل هيروح اللي هقعد عيط في اللي جوه فيها واقول يا رب انا عايز اتفرج يا رب انا عايز اتفرج يا, يا رب انا عايز اعبدك في ليله القدر المفتوحه في الجابه اللي يا رب اقصد عليا يا رب انا عايز اعبدك في كل خطوه طاعه انا عايز اتشجع في كده اخواتنا في الورش النهارده باذن الله يتضافروا يا اخواتنا في الورش على طول جدا جدا ممكن تلاقي وقت على خمس ايام على الفطار كده طلبت بندرتين ب 100 جنيه وعينتين خالص كويس ولا والواحد ده فكر تذيله فكر من الناس ف يعني ده عمر الصغفوية. انا طالع طرقه زي ده انا طالع طرقه زي ده كان طالع يعني, يعني فلان ويسجل انا مطرقه زي ده طرقه وضربنا زي زي باذن لو رايح نتعاون في زي, زي, زي على عباده الناس خاطر على ده الرضابي وتبقى ما باذن الله تعالى يعني بإذن الله رب القضيه في ورشه نتعاون باذن الله الرب الصلاه الله باذن الله الجوع جايه باذن الله بقى قال بيقدر اه حبيبتي الشيخ هذا ربنا يحفظه مش فيه اهو ربنا يشفي الشيخ هذا ربنا حبيبتنا الشيخ هذا في جوه الدرس والورش الله ما شاء الله بصوا كده في الصوره خالص الحمد لله الاغرب بالناس صلوا على النبي بخورك ده الله كل اللهم ربنا يشعوب لنا ان شاء الله باذن الله تبقى خير الامتحان هيبدا 3 وربع بنتجمع هنا بعد كده يبدا توزيع في الورقه في الورق. في الورقه مباشره ورقه عليها تيكس كده دفازه يعني مثلا دجالة تتفق الصنفر دي مثلا ويتفتق في ايه دو جي وبعد كده بعد الولد يتقل هيتقضع السكت هيتكتب الرقم على المذكرة مثلا فقمت مثلا الاربعين هيقوم مكتوب على المذكرة الاربعين ومتقص على ايه الولد يتقمع ويتحط مكان سري ويتطحق الولد بجونة للاعرف بس عشان اعوض او اعوض يعني عشان اعوض مصنفة وابص على الورقه بتاع الفوق في اخر صفح بيطلع الورقه نفسها بتاع حبيبي يظهر ما فيش كلام يبقى كل حاجه وقت ما يظهر ده الفائز تقوموا ليه تشوف ورقكم وروج جميل الرقم عليه الاثنين وان شاء الله بالسلامه ويعين استفيد بينا كلنا سوايت بهذا الفائز وتجربه مميزه انا واثق ان احنا كده شويه ان شاء الله مميزه بطريقه احسن يعني اشوف الفيديو تبعي في خطاب القران ديت لابد ان يكون في لوصل في خص ليهم ما فيش واحد بيتابع القران وما فيش شباب دي لان احنا ذكرنا بالشباب طب ممكن تقول يعني الوقت اصلا يبقى يعني ايه ان شاء الله ده يقدروا يقضوا الشباب كده كده باذن الله توعدوا ناخذ وقت من شغله من العصر للظهر بتحالف مدته حوالي 7 ونص لان لو حسه من الوقت ده الله والتبنع بس كلا ما فاتمش ليس لابدوش عادي في الحاجات اللي فاتبتها مغططية اتراجب تليم <تصفيق> نصبيا يعني حالي لفتحان عبدالله مغطط الى ان يأذن الله باع الهاتف الاتفالية ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء